في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأثواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فدذكر إنما أنت مدذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى